ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبعون الليل والنهار لا يفترون أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَاً فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ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 من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسيا ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سُبلا وجعلنا فيها فجاجا سُبلا لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْفُوظًا وهم عن آيَاتِهَا مقرضون، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ والقمر، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفر روحين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَرْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ ينظرون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 Wala iemand uit hun, een flesje van een gevangen in je, na,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 فظن أَن لّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ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 انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا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 كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه، فلا له كاتبون.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 فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وَمَا وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى أَحِينٍ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ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 لكم ونقر في الأرحان ما نشاء إلى أَجَلٍ مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أَشُدَّكُمْ ومنكم من يتوفى Wanneer de mensen naar de aarde terugkeren, zodat ze niets meer weten, en je ziet hoe de aarde is, want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 وَمِنَ النَّاسِ من يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هدى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بينات وَأَنَّ الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه in Allah is allemaal een schijn. Allemachtige Allah, als je niet ziet Allah aanbetert voor wie in de hemel en wie op de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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها, أعيدوا فيها وذوقوا غذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 Allah, tu srikbi xaj, aw, aw, walko, i mina walrukken, i studjud. Waddin وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله en ايام معلومات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 حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك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 وَإِنَّ الله على نصرهم لقدير الذين أُخْرِجُوا من ديارهم بغير حق إلا أَن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك مِمَّا تَعُدُّونَ مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها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 لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً للذين فِي قلوبهم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم, الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعمروا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثم قتلوا أَوْ ماتوا لَا يُؤْذَنُ لَهُمُ اللَّهُ إِلَّا رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لا يَدْخِلُنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ سُمّ بُغْيٍ عَلَيْهِ لَا يَنصُرُهُ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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطر وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إِنَّكَ لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون Allah yahkum bijnkom joom al-kiyamati fi ma kun tum fi tauxtelfun. Alam TA'LAM an Allah yalam ma fi al-samai wa ard Inna zallik fi kitab. In.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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍ مِّن ذَلِكُمْ أَنَّ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ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 Faharimus, soleta, wahetu, zaketa, wahetu, telsi, mobile, he, wa, ma, u, la, pub, fenya, ma, u, la, sir.